كان يعيش مع إخوة له في الله أرغد عيش وأطيبه يمتع ناظريه برؤيتهم يسعد نفسه بأحاديثهم كانت أياما لا يكدر صفها شيء إلا تفكيره في ساعة الفراق التي باتت وشيكا يخاف أن تأتي فتحطم ذلك الواقع الجميل ولكن حان الوداع. حان الوداع فكان صوت الداعي للبين عندي مثل صوت الناعي وكأن ما طرق الفؤاد مجلجل مر طم ما بالذي يسمع حان الوداع فكان صوت الداعي للبين عندي لصوت الناعي وكان ما طارط الفؤاد مجججر مر عصام ما برع به فوقفت ساعة وقوفا طوف لتهط في حرة الضلعي فوقفت ساعة وقوف متيم متعول مما را مرتاعي رمت صببريرا ندمعه سالت لتهط في حرة الضلعي كبا لدون يا ام وثقتو يا المكّر الخادع وإذا سعيت بقرب من أهوهم يوم رماتني ببينها الصداع تبلدان يعين وثقت بعدها فعلت في عال المكر الخادع وإذا سعيت بقرب من أهوهم يوم رمأت هل عندكم خبر يخفف لوعتي ويوسي المحموم منه جاعي أما التشوق والأسى فادليله ما سطراته من الحروف يراعي هل عندكم خاضر يخفف لواتي ويؤسي المحموم من أوجاي أما التشاوء والأسافة دليل ما سطرته من الحروف يراعي لله آدم ضمنا بحناني ونخنا في روضه الأن وَسَقَاهُ رَبِّي مَا دَوَّبَ مِنْ غَيْتِ مُرْزٍ عَجْضٍ أَمَّا ونخنا في روض المربع وسقوا ربي متواب ذكروا من غيث موزن عرض همع لا تحسبوا مهما لأيتم أنني ناس وأن أواكم بمضاعي لكن ممن يستدي للعهد القديم يراعي لا تحسبوا مهما لأيتم أنني نسوى أن هواكم بمضاعي لكني ممن يستديم على الهوى فيظل للعهد القديم يراعي فتصبروا تفرق صنة تجري وما في الخلد من أطمائي وعليكم مني سلام